ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ه ا ل ا ل ا م ي ه Shouldn't I? Bye. <laughs>